فالطار على عظيم الواقع فالطار فلمنطر في الواقع إذا كان هناك مستعدان لا يمكن تحضير الناس لعالمي ولا تحصيل الذين على العالمي want in het geval van de arbeid ولا يهتمد أعلى منه للآخر في بل أحوال قطعين فهو يهتمد أعلى منه صلى في هذه المسألة يوجد ثلاثة ثالث المسألة الأول المسألة صاحب الأول oh wat moet ik doen om dat te doen om dat te pakken ja ja ja ja وإذا كان مختلفين في الأكوار فقد قلنا ان أسلح المصدرين في الأكوار يجب تقليل العلام إما لجناء العقلاء عن البطوء إلى الأخضر في موارد الاتصال وإما لأصال التوران الآمع على في الأعين والتقليل فيجب تقليل العلام سنعلم بهالي إذا وجد تقليد الأعلام وجب البحث على الأعلام، فإن البحث من مقدمات إخراج الأعلام. وإذا وجد الشيء وجد المقدمات المذوجية والعلمية في وجود العدل الشاذين، فإذا وجد تقليل الأعلام والبحث عن الأعلام قسمة علمية لإخراج إنتقال هذا الوجود، اذن عدم التباطؤ لا يمكن ان يطابق هذا او لا يمكن ان يطابق ما جاء في التواتر فليس لا بنحو العلم علم ولا دي اقول علم التعبد الاولين فان كان احدهما مغنون الأعلمين دون الله هذا يوضع على ميزان ما بيره. أو محتمل الأعلمية دون الآخر هذا محتمل الأعلمي للآخر قطعاً مرد فيها فهما إما متساوياً أو هذا المعين أعلان إما ورناً أو نفس الادله التي اقمناها على وجود قصير أعلان هي ماذا؟ نقيمها على وجود قصير مظلومة العالمية ومقصرة من لانه اذا بدنا بانه أحدهما أو اسمنا بانه أحدهما ياتي العقوى يقول اذن اننا يجوزنا تقريبا اي أي منهما لأنه تتاويل او تقريبا او تقريبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او متعيبا او بأنه في نسلة في صاحب العراق ما انا رجل الاحتياط أفضل يعني ما أدخل باب الاحتياط في المقام قال إذا بي من الفحض أنا أعلم يحتاج قال ما بأنه إذا تمسكنا من الفحض أنا الأعلان صلقت للأعلم ما تبكى محصولين العالمين يقدم مكون العالميين ومحصولين العالميين بعد مثل الاحياء قصى نعمل انه يحتاص وصمى ما نعمل لك واضح هذا الكلام هو اصل يرد عليه هنا ان تقاصب وجود تقديد العالم بنظري كان وقد رجع مسؤول الإعلام عن الإحياك ما كان في نقد واس، خب فكنت هني في في المضمون الإعلامي فتوح، عصب مقطوع الإعلامي أن تدار الإحياك، في مقطوع الإعلامي الأحوار، في يوم تقريبه، فكيف في مضمون الإعلامي تعينه؟ حلوش حلوش. إذا كان مشتئدان لا يمكن تحضيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة فإن حفر الظن بأعلمية أحدهما تعين تقديدهم لأن أصل مدوب تقديد الأعلم عندك أمر مبني على الاحتياط فإذا كان مقطوع الأعلمية إنما يجب تقديده احتياطا فمظنون الأعلمية متأبل أولا لأن مظنون الأعلمية تعين تقديد ولذلك الصحيح في كما ذكرت المحتمل ولكن لك الاحتياط كما اذا علم انهما امام التزاوير او هذا المعين علم ولا يحتمل فالاحوص تقديم من يحتمل هذا احوص يحتمل. لان أصل وجود تقليد الاعلى مني على الاحتياط عنده إذا تقليد المظنون وتقليد المحتمل ايضا لا بد ان يكون مبنيا على الاحتياط فلا معنى لتفريقه بين المظنون وبين المحتمل بحيث يكفي بتعيين تقليد المظنون والاحتاط بتقليد المحتمل لهذا تعليق السيد الإمام عليه إشارة إلى هذا الاشكال ووقاف على الاحوط فيه واشناع عليه يعني المفروض تبني الجميع على الاحتياط لان اذا اضلنا مبنى في وجود دليل اعلم هو احتياط كما ان مدرسه السيد الامام ايضا كذلك كانت تعتبر مبادله الاحتياط صحيح الرابع المسلك الثاني لاداءه هو التلط الذي يظهر من بعض فقهاء العاصر ومنه سيد الاشتراك في الوحيد وهو كمعين التعليم باعتبار الانتبال التعليم في طول الانتبال الى الانتبال اذا امكنك الانتبال الوزياني هو أولى من الانتثال تعبدي بلا إشكال الانتثال التعبدي في كل الانتثال فعلى ذلك الخيوم في أصل مسألة وجوب تقليل أعلامي وفي مسألة تقليل الممهومة العالمية كل هذا صار عدد يمكانك لأننا نرى أن الانتثال الوجداني يعني العمل بالإحيان مقدم على الانتثال اذا كل هذه المسائل المثليه على عدد من قانون نقول هكذا اذا اختلف المجتهدان في الفقراء فيجب العمل لاحقا قولين اذا لم يمكن العمل لاحقا قولين يؤخذ قول العالم لاحقا سنجعل وجوب تقليد الاعلم في طولي عدم امكان العمل في الاحيان باعتبار ان العمل بتقليد الفعلات انتال تعدديه بينما العمل والمخيص والمخيص في الاحيان بالدون والدانيه والانتقال في طول الاكتمال وجداني يترك من عقبات ضمنه مقاله لذلك هذا هذا على قربي عاد ان كان الطالب هذا ما انتي وكان عدم مضمون على الدين او المحترم الاعلامي فان ميدي لا يجب تقليد مضمون الاعلامي ولا الاحق ذلك الا في عمل مبنون. اذا تمكن من الاحتياط بعد ما توصل انه لا تقلد مضمون اعلامي ولا محترم اعلامي اذا لم يتمكن من احتياط أولا العقل السفري يحكم بأن الامتثال التعبدي في طول الامتثال الوجداني وبناء العقلاء قائم على ذلك. فإنه في صورة اختلاف الطبيبين مع كون أحدهما أمهار إذا تمكن المريض من الاحتياط يرى العقلاء العمل بالاحتياط أولا من الرجوع للأمهار. كما أنه في صورة كون أعلى الطبيبين محتمل الأنهرية أو مضنور الأنهرية على الآخر أيضاً يرى العقلات بعد مخصوية كبيراً احتياط وتصل النوبر إلى الأنهر فكما أن العقل السبري يحكم بأن الامتثال التعبدي في طول الامتثال الولاني كذلك العقلاء يحكمون بذلك إذن في أصل مسألة وجود تحديد العقلية. وفيما يتفرع عليها من تقليد مظلومة العالمية ومثلومة العالمية في هذه المسألة هي فارعوا جنوه؟ فارعوا عدم إمكان العمل بجانبها عدم امكان العمل هذا المسألة المسألة الثالث في مسألة مساكسية لأنه في حاصل مساله وجود تحديد الأعلى الثالث والانتقال الى عياده الدكتور بن باجي عند مجموعه ماده تن تن من فكما يحكم, يحكم, في يحكم, يحكم في العقل صحه العمل لهيات الاداب يعني يحكم مع صحه طبيب الخدمات على ادويه وكذلك العقلاء فإن العقلاء ترجع يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال في عرض ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال أو أفآل الدوران الأمر بين التعيين والتخيير دليل وجوب تقليل الأعلام حاكم على حق من العقل للجوم العملي بالإحتيار وصع من العقل تحيين إذن نقول في أقل مسألة وجوب تقليل الأعلام لا نحكم بأن العمل بالإحتيار يعني في أحوال القوانين مقصود لا نحكم بأن العمل باحوث القولين مقدم على تقليد الاعلام بل هما في عرض واحد لان ادله وجود تقليد الاعلام حاكمه على حق العقل بلزوم الانتكاسه بعباره المخاطر نرتب المثل هكذا نقول عندنا مقدمتان المقدمه اذا تعارضت الفتاوى فستاقفت عن الفلسجية بدوان لأن الأولى لا تشمر المتعاربين في اعتبار المهمون من ذلك المتعاربين يعني ان تعبد المتعاربين وهو قدر وفي قدر المقدمة الثانية بعد سقوط الفتاوى المتعاربة عن الفلسجياء ماذا يقول العقل؟ العقل يقول بما أنك تعلم بجمالا لوجود ذكريف وضعيا إذا يحكم عليك العقل العملي بلزوم انفتاث تلك التقاليد التي عرفت بها فإن الاشتغال اليقيني يقصد الفراغ فالعقل العملي يحكم بلزوم الاحتياط اشتغل يقين يحكم في بلزوم الاحتيام لما قامت أدلة وجوب تقليل العلم لنأخذ عقلاء على ما الأمهار الدوران الدوران الأرضين أدلة وجوب تقليل العلم حكمت على عقل من العقل في الاحتياط ووسعت زائرته بأنه كما يجب كما ان الاحتياط فراغ يقيمي كذلك تقليل الأعلى فراغ يقيمي فجعلت الامتثال فهو فردان فرد وجداني فهو الاحتياط وفرد تعبدي وهو تقليد إذا فالامتثال الوجداني والامتثال التعبدي في عرض فرما عليه نعم مع, مع عدم امكان فرق مين يحكمل هذا؟ وكان احدهما مظنون الاعليا او محتمل العمليه ابن ايد المذهب الثاني وهو ان الانتدال التعبدي في المقام في طول الانتدالي الى ذا اذ لا يوجد بناء من العقلاء على الرجوع لمحتمل الامهري او مظنون الامهريتي ما بناء على الرجوع في صورة عدد محراز الأعلميان ما يوجد دناء العقلاء على الرجوع للمحتمل أو المظلوم إذا ما يوجد دناء إذا ما يوجد عندنا دليل حاكم على عظم العقل فيبقى عظم العقل في ورد كمام إلا لن يمكن العمل بالإحتياط فقلنا نوضع إلى النوم الانتدار التعبدي الانتدار التعبدي نقول اليوم الأربعين التعليم للتخيل الرابعة فسييدنا هو الذي سر يسلم بأن الانتثال التعبدي في طول الانتثال الرزيني في صورة ثانية وهي فرق على الإحراز العالمي، أما في صورة الإحراز العالمية فهو في عرض ورفض ولذلك قال هناك ظاهر أنه ما علم العلم المقالب أو يتخيل كمن علم وأما مع العلم المقالب ولو إجمالاً يأخذ أحرى من حواليه. ولا اعتبار أرد الوناد للأعلميات على نحن نعم إذا لم يمكن اخضحوا القولين، يمكنهم بصنا احضرنا 3 حق مساله يشترط في المستهدي أموه البلوغ عقل ونمان أما اشتراط البلور فقد استدل عليه لذيب الله من الجريب الأول حديث رفع القلم رواية صحيحة من طرق العامة طرق العامة وفتع عن, عن حتى الاستغفر وعن النائم حتى البيض وعن الصديق وظابر حدوث رفع القلام أنه لا قيمة صبيحة ولا حجية الآراء الصبيحة حسن ولا يجب ذلك والدليل الثاني هو الإجماع الإجماع القائم بين الطهار الإجرامي في حداتهم القلوب ولكن أما الإجماع فالمحفل منه غير حاصل لعدم التعرف برئيس الأئمة والمؤذن والمنقول منه غير صحيح مع أنه استمعوا إلى ما الذي يتأمله البعض فلقي مدللا وأما حديث رفع خلاف المحسوس رفع فلما خلف الما خلف لا يعاقب الصديق وإما قلم التكليف لأن المقصود رفع القلم رفع القلم التكليف سجية سجية مطبع يجموا قلم مفعل قلم المؤاخذة لا يؤخذ لو عامل السياف لا, لا يؤخذ قلم التكليف لا يكلف بالواجبات الورد الآخر فحديث رفع القلم إما ناظرا لرفع المؤاخذة أو رفع التكليف أو رفع كليهما أما أنه لا يستفاج من حديث رفع لا حجية له. وإذا يدف له أخبر الصبي بخضر وكانت قد فيه إخباره يعول العقلاء على خضرين لأنه يقول لا حجية لخضره لحديث رفع حديث رفع القلام رافع ما فيه كل فتر على خضر رافع بالتكليف رافع من المؤخذات أما أنه ليس رافعا لحجية أقوال الصبي وإخباراته وأهرائه فحين إذن بما أنه حديث رفع القلم لا يستخدم رفع الهنجيات إذا تبقى فتوى الصبيح حجه في حق الهنجيات الهنجيات لا تستخدم نقول لأن الطبيب لأن المقلد مكلف بأعمال المقلد فإذا كان التكليف مرفوعا عن الطبيب لأن الطبيب ليس مكلفا من يعمل على فتوار فلا يصرف تقليده التقليد معناه تكليف المقلد بأعمال مقلد وبما أن حديث رفع القلم يرفع التكليف عن الصبي ان الصبيلين يتكلم بأعمال من يقلده فلا يصرف تقليده الجوار بأنه ليس بالسلام المقلد مقلد مقلد الثالث <تصفيق> عندنا في بما بالتقليد أن متوى المقلد حجة وعن ما مكلف بفتوى، بان تكون فتوى موازين كان يمكن مكلف بفتوى ومكلف بأعمال لفتوى مكان لفتوى مكان لفتوى مكان لفتوى مكان لفتوى مكان لفتوى مكان لفتوى كونه مكلفا بفتوى يعني مكلف بأن لا يفتي إلا على طبق الموادين الشرعيين ارتفاع هذا عن الطبيب لا مدخل إيثاره في التقليد ما له المدخل إيثار بالتقليد هو الأمر أول هو كونه فتاوى حجة في نسبة غيره هذا ما يرتفع بحديثة وما يرتفع بحديثة من وكونه مكلفا بفتوى لا مدخل إيثاره في التقليد ثماله المدخلية في دار التقديم قم يرفع هو الفجير. وما أوفه بحديث ربعي الخلمه هو كونه ممكن في الفجوش دار الخليطنا في دار التقديم إلى الأي ما نعلم التقديم مباصة إلى سيرة العقلاء خائمة على رجوع الجاهل والعالم ولو كان يعالمه صفح مباصة إلى شمول الإطماء القاتلة أهل الزيق وعلى حديثنا فقيت هذا العالمين فهي تتقبل ان يجدوا ان دليل على يجدوا ان في المقلد يجدوا ان يجدوا ان يجدوا ان على ان يجدوا ان يجدوا ان يجدوا ان يجدوا ان لأنه لا يصدق على انه رجوع الجاهل رجوع المجنون بعد، فإن رج رجوع المجنون لا يصدق عليه عند العقلاء انه من باب رجوع الجاهل للعالم رجوع الجاهل للعالم فلا يصدق من عند العقلاء، وتنين على الشمول إطلاقاً، فإن عمان الطقي وعمان الغاو وعمان هذا الذكر لا يصدق على المجنون بلا أشكال، فلذلك لعدم شمول أدلة بالتأويل للمجنون لا أريد اشتراط العاقل ولكن هل يسترط العقل في الحدوث والبقاء أم في الحدوث بقاء فمن قلد مجتهدا عاقلان وجن بعد ان قلد إذا قلنا باشتراط العقل حدوثا وبقاءا ترتفع الجيش فتوار المجربي جنونات واذا قلنا ده اشتراط العقل حدودا فقط لا ترتفع حثيه ادوات الجن يتقدم سيدنا القوي بروفيسور راشد حديدي بفرضيه البحث التواوا يرى بان العقل شرط في اليد ثلاثه وتفصيل في المرحله حدود التقليد لا بد من كون المجتهد عاقلا حتى ما له الادله واما بعد ان يقلد ثم جن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 الشرط الثالث هو الإيمان والمقصود بالإيمان أن يكون شيعيا استدل على اعتبار الإيمان بمغضولة عمر المحضلات إياكم واتحاكم إلى قباط الجور ولكن انظروا إلى رجل روى حديثا وللغا يعني لكل عام أخذوا تقول الشيعيين هل يقعنا ولكن انظروا إلى رجل روى حديثا منظرة في حلالنا وحرامنا وعرفة ويقوم بردى البيحة واستذل المن لمكاتبة أحمد بن حاسم الله بلما بلما فالإمام الكارب بن حضر الله فالإمام الكارب بن كتب له والأخير كتب له في دينكما على كل مسن في خضنا كثير القدام في أمرنا فاستفاد من العبادة في ولكن أما الأولى ما يمطلط طارثت القضاء ولاشنه يدعون هذا الثالث في باب القضاء اشترفت أن يكون القاضي من القاضي فهلات العامة ولا دليل على لزوم ذلك و أغمى مكاتبة أحمد بن حاتم لما هواه فهي ضعيسة بأحمد نفسه على المكاتب إذ لا دليل على مكاتبه ولن يخذ احد لن أذبطها لا قديماً ولا حديثاً باشترافه كون المقلل من سنة بن حديث لا دليل على اشتراف بي مقتبى الإصلاقات راوي راوين أهل الذكر شامل للمؤمنين يعيش بغلينه فقيله من هذا الذكر ومن الرواق سيرة العقلاء هم سيئة لبين سيرة العقلاء يرجعون بالأخبار سواء كانت العيون أو غير شعية مؤمنين أو غير مؤمنين مقام الإيمان وتشيئ لا مدخلية لو في كونين أخبار أو غير أخبار فإن أخذنا بسيرة العقلاء ومقتبى إصلاقات الأجم لأنها ما الإيمان شفعي. نعم لا يقول الذكالي فإن الذكالي على شفعة قليمة وحديدة قائمة على كون منصب التأديل منصب مو منصب نيابة إذا منصب التأديل فتوى كما يأخذ الرأي من الطبيب وكما يأخذ الرأي من الصباح وكما يأخذ الرأي الترحيل. كركاز متشرعة حديدا وحديدا قائم على كون محله تنخط لا تنخط القديم قائم على كونه حديدا منصب الزيادة. لا منصب مجرد فتوى أهل السبرات في حق غيره. فبناء على هذا الركاز